استموا أقيموا صفوفكم واعتذيلوا سموا صفوفكم سد الخلل الله أكبر الله أكبر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 círát azzal, aki nem سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة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 إذ تلقونه بان سنتكم وتقولون مَا ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 لهم مغفرة ورزق كريم الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر